الله نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يَنْقُدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 ان اذن الله ان تقف ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والاعصان رجال اللات هيهن تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأ ماء حتى اذا جاءه لم يجد فيه شيئا ووجد الله فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ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 وكل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لَْ تََ أن اللهَّه يُزْجسَ حابًا ثمَُّ يُؤلِّفُ بَنَ ثمَُّ يُؤِّفُ بَنَهُ ثمَُّ يَجَعَهُ ركَم فَتَرَودَقَ يَخْررجُ مِنْ خلِلَالِ وَيُنَزّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَِ فِيه مِ وان عند فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالبصار يقلب الله الليل والنهار ان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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ